عوالله نشیپان اسف دولون <تصفيق> الزجاجة كأنها كوكب كأنها الزجاجة Dieuja ton aucun que que non شجوة مباركة So Dieu vient ton كوكب انت اللي انت أن <تصفيق> لو <تصفيق> <تصفيق> فَتَيُعَذُّ لَهُ المصدر في في الدنيا <تصفيق> از زجاجتک امنا هرامو في بيوت النار من الله أن That won't fit. wrong بل يعبد الإنسان من مطلق What? Stand by now. بسم الرحمن الرحيم No <laughs> I uh, have و اون Oh, my dear. my dear.